وإلى ثَمُودَ أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه Fazıhate, kul fi arzıllahi, ve la temasuha, ve la temasuha bi suil,